أتنا فيها من كل زوج بهيج تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك ف أتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج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 قيان على اليمين وعلى الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحييد